شبكة ومنتديات الشيخ سعود شريم تقدم لكم. ولا قد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقا يختصون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطيرنا بك بمن معك قال طار بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة جسعة رهق يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقول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 أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما أظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون